الله, الله الله الله الله يا جبار الله الله الله, الله عالك ببشار يا شعب سر يفوت بولادك الأبطال أهوان عليك الموت من القهر والإزلا يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال أهوان عليك الموت من القهر والإزلال وفي حمص وفي طرعاه ودمشق والبنياس الخطوة مش رجعاه تملى القلوب حمال يا شعب سر يفوت بولادك الأبطال الله, الله الله الله الله الله يا جبار الله الله الله, الله عالك ببشار يا شعب قولك المتاب ما تخافش من الظالمين كمل على سكتك والنصر للصابرين يا شعب قول كلمتك ما تخافش من الظالمين كمل على سكتك والنصر للصابرين اشعل بارو الصورتاء جما الشهداء الله حروف الوتد مع كل عشقات ردد حروف غنوتك مع كل عشقات نصرك يا شاب قريب وهتهزم الطغيان شمس الحياه ما الخطوة في الامكان نصرك يا شعب قريب وهتهزم الطغيان شمس الحياة ما تغيب والخطوة في الامكان اطلع يا شعب النور القدس صرق بالتال عدي السورات تتجمغ الميادين وتقول بكل سباك يا وطن الله اكبر انو الجهاد وكبر بالوحدة اكيد هتقدر ترفع كل الرياض Allah ya Jabbar Allah Allah Allah 'Ali kabe bishar 'Ali kabe bishar